عذرتُ، عفوتُ، سامحتُ، عذرتُ، عفوتُ، سامحتُ، ومن غيري تحملتُ. لعل الله يغفر لي فكم في العمر أخطأتُ. عذرتُ، عفوتُ، سامحتُ. عذرن وتعفوا وان حملت <أحمل> لعل الله لعل الله يغفر لي فكم في العمر اخطأت فكم في العمر أخطأت أوه أوه أوه أوه أوه عذرت عفوت سامحت عذرت عفوت سامحت ومن غيري تحملت لعل الله يغفر لي فكم في العمر أخطأت رموني رميت رمحي وقلبي رد بصفحي رموني رميت رمحي وقلبي رد بصفحي ولم أنظر إلى جوحي كأني ما تألمت عذرت فأنت سامح أخطأت سأفقدهم إذا رحلوا ولن يجديني العدل سأفقدهم إذا رحلوا ولم يجديني العدل وإن لم أنس ما فعلوا سيمحو ذلك الوقت عضرت وعفوت سامحت لهم حسنت من ظني وعاد رفقة العيني لهم حسنت من ظني رفقة وحسب عواطفي أني برؤيتهم تبسمت عذرت عفوت سامحت عفرت عفوت سامحت ومن غيري تحملت لعل الله يغفر لي فكم في العمر أخطأت رموني رمية رمحي وقلبي رد بصفحي رموني رمحي وقلبي رد بالصفحي ولم أنظر إلى جرحي كاني ما تألمت عذرت عفوت سامحت